يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان ya Allah semiyun alim. Ya aihal lizin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 قَالُوا إِنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إليهم لكان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 ان بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بعضا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 هِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ